بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذك بل الذين كفروا في عذته وشقاقة كم أهلكنا من قبلهم من اضْنِ فَنادَ وَلا تَحِينَ مَنَص وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذ اجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ما سمعنا بها في المله الاخره ان هذا الا اختلاق اول انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوق عذاب اما عنادهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب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 الاحزاب إن كل إلا كذب رسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فو. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ